6- استمع إلى الحوار التالي وقرأه مع زميلك ثم اكتبه في دفترك أرطغرل وأليف في البيت صباح الخير مرحبا صباح النور يا أرطغرل كيف حالك؟ أنا بخير شكرا وأنت أنا بخير الحمد لله أين خالتي زهراء؟ هي في المطبخ هل أخي مليح في الصالة؟ لا، هو في غرفة النوم أين أبوك؟ هو في غرفة الجلوس هل في كل غرفة أحد؟ نعم، نحن أسرة كبيرة الحمد لله